قُل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّنْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي على بينة من ربي به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.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 الحاسدين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ